بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا مَِّ يُكَذذِبُ بآياتِنَ فَهُمْ يُزَعُون حتىَ إَا جَاءُ قَالَأَكَذَّبتُ بآياتِ وَلَمْ تُحيطُ بِهَا عِلمَا أَمَّذاَا كُنتُمْ تَعملُون وَقَا الْ قَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُ فَهُم لا يَطِقُون.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 وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أَتْقَنَ كل شيء إنه خبير بما تفعلون مَنْ جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون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 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فِي اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه هل على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون